بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا تاليات ذكرا إن إلهكم لغير شارقه <تصفيق> <إننا> زي ان زينت السماء الدنيا بزينه الملك <الكواري> خِفْ ظُلْمَ مَنْ كُلّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَنَائِرِ إِلَّا مَنْ خطف الْخَطْفَةَ فَسَعَى بَعْدُ شِهَابٌ ثَاقِبُ فَتُسْقِيبُ أَمْ هُمْ أَشَدُّ من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسر وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا <تصفيق> <تصفيق> أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ <أغارق> فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون شُرُّ الَّذِينَ غَلَوْا وَأَنَّ وَجْهَهُمْ وَمَا كَانُوا venido